<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم هاي جايز هاي جماعه ازيكم النهارده وان امبارح معاكم لكم ملامح معلش يا الاستكريم انا عندي اسم الجوال فيه مشكله بروبلم فانا قاعد اكلمكم حاليا واللي قاعد ارسله كله طبعا عن طريق المسن عن طريق اللابتوب فاتح اللاب... اللابتوب فاتح المسن عندي بنار نسخ من مسن وارسل على اوكي فنعتذر ابصلح الجوال ان شاء الله وفي ناس كلموني على الخاص بصورفون كذا ما نامل ليش ما ترد يا اخي شايف نفسك ما ادري وش والله العظيم ما شيت نفسي ولا شيء انا مشكله عندي مشكله بالجوال ان شاء الله راح اصلحها كذا انا ممكن صح ارد بكر شيء ب يا بفيسات يا كلمتين كذا بسيطه ولا عندي كيبورد يعلق لما اضغط حرفي طلعي حرف يطلع لي 600 الف حرف Alhom, -um, uh, shu yaj sh kela rajajaj. Right, Thank you for much, and the blackberry, and the tomba ala shakum, wa uh, ma salam. Shukra lho.